مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَمِّمْ رَا تلك آيات الكتاب والذي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 وَعَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ قُلْ يُجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار امِن كُلِّ السَّمَراتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَشَلَّى لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء يُسْقَىٰ بِعَيْنٍ وَاعِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْقُحُورِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَاعْجَبُوا قَوْمَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَغْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ أَلْوِ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأَنَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُمْزِلَ عَلَيْهِ آيَتُمْ مِرْوَبِهِ إِنَّ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 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف في الليل وسارب في النهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرض له وما لهم من خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ رِقًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُنْزِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ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 بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال والسماوات والأرض طوعا وكرها واغلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي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 بقدرها فحتم للسيل زبده ربيا ومن ما يقدرون عليه ثنا لفت غا أحيلت أو متاع زبده مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فينكس في الأرض، كذلك يو. اقربوا الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى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 وَبِسَلَامِهَا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَمْدُ كَمَنْ هُوَ آمَنَ إِن ما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وَأَنْقَامُ الْصَّنَاتِ وَأَوْفُ أَقُومٍ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعْنَانِيَةً وَيَدْرَأُنَّا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مُقْبَضٌ ذُو جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم و و الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الداب.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 لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدين الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متع ويقول الذين كفروا له لا أنجل عليه آيات من ربك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 ذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبالهم وحسن ما آمن كذلك أرسلناك في أم مَتِينَ قَدْ قُلْنَا اسْمُ قَفْنَهَا أُمَمٌ لِتَسْنُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك لِتَسْطُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن أَنَقُرْ آنَ السُّيْرَتْ بِهِ الجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَةَ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ مَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ الله لا يخلف الميعات ولقد استمزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أَفَمَنْ هو قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُونَ في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن لله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الظلم وآخر مثل الجنة التي وعده المدقون تجري من تحتها الأنهاض، أكون هذا إيمو وظلها؟ إِلْكَ عُقْبَا الَّذِينَ نَكثُوا الْعُقْدَةَ الْكَافِرِينَ مَا آمَنُوا وَالَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَهْلِ سب ما ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه ما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 ولا واق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَجْوَاجًا وَزُرْيًا وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إلَّا بِإذنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ Yampuh Allah ما يشاء و يصد و الكتاب و إما أنك بعض الذين عدوا أو نتوفّي أنك فإن ما عليك البنا وعلينا الحساب. أ يروا أن ند الأرض نقصها من أقرافها. والله يحكم لا معقّد قبل حكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قضيه فلله المكر جميعا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَارُ لِمَنْ عُقُبَ الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا